لِتَسَّووَ لَهُورِهِ ثَُّ تَذكُرُون نِحْمَتَ وََبِّكُمْ إذ سْتَوَييتُم مالَيْ وَتَقُُوا صُضحًَا الذي سَخفرَرَ لَ لَا هذا وَمَا كَُّا لَهُ مُقُرِنين وَإَِّا إلَ رَبِّنَا لَمُ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ بِمَا يُنْعَمُ بِهِ أَمِ اتَّخَذَ مِنْ مَا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَظْلَفَهُمْ بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا جُرَّبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا وَلَّى وَجْهَهُ مُسْتَدْبِرًا أَوَمَن يُنَشَأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْقِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلَ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ رَحْمَنُنَا مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا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 اني بر اء من ما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين وجعلها كلمه باقيه في عقبيه لعلهم يرجعون بل متعتها اولئك واباهم حتى جاء هُوَ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُ الْحَقِّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّهُ كَافِرُونَ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ أَهُم يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخيا ورحمة ربك خير مما يجمعون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 يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِيمٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِهِينَ وَلَن يَنفَعَكُمُ اليَومَ إِذ ظَلَمْتُم أَن نَّكُم فِي العَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَم تُهْدِي العُمْيَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِنَّمَا تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ أَوْ نُرِيَنَّكَ الذي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِمْ لَمُقْتَدِرُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ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 وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَنِ دَعْدِكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهيل ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إن فَهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا أَسَفُونَا تَقَمَّنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ وَلَمَّا جَرَى بَابُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يصدون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 124. وإن الملائكة في الأرض يخلفون 125. وإنه لعلم بِهَا فلا تمترن بها واتبعون 126. هذا صراط مستقيم 127. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين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 114. يَوْمَئِذٍ يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين 115. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون 116. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين 117. ادخلوا الجنة يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاكهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ لَا يَفْتَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهَا مُبْلِسُونَ وَمَا وَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ 116. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون 117. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون 118. أم أبرموا أمرا فإنا مبربون.